حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم انا غير ان وكل دقيقه من ضرب وجسني بسمي سم اتعب هموم بالكون مفيش خير لو في ما كانش يرا مدير مفيش مبدأ ولا قدير قلبي حتف داخل بير عايش مظلوم غرب شقيه مرد العكريش قبل البحيرة هنا طلعت مترهشة نانك كيشة وقشتنا ندف اللي يابا حسنا عيش هيقوم تالي جاي ورزي جبا مش صايع ولا مو احمدك ساوي احمدك ساوي براحم ومزلم احمدك ساوي براحم ومزلم في ظهر يعيب ويوانس يجوه في الوش يتخبس فيها ايه لو بس تتخارس و تسون اللور قربتوني في نفسي ويخاناتوني بجد انتو صدقتون ما تبكيش لقا يا عيوني دي نزل مار انا ابن قصول انا بفعل و ماليش يبا في القول في الشر انا خول انا بصرف وقتي معاكو على قول انا بنفسي يا غريمي مسنتر قلت تديني لا ما اتشرفش يا سميلي بكره تشوف معاملة غيري وتكون ندمهاش سالك ما بين العالم اسهاله اطلع من شدة لمهالي ببطر ان نتعالج من السلكه انا اتغير انا شفت اسوء من كنت ما فعلا بنسى حسبت الحسبه نبني خساره في جمارة ده فيروس مستناق دلوقتي الجادة انقرض ومش موجود حق للغاني في ناس عامله بتحبني وهم حبني الماني فاكر اني غرقان في الهاني انا مش مفصول تكت بالنياك دلوقتي بقيت يا باب المتناك ده هلا فتو ومفيش عاشم عم حشمان انا مش عاوزك تاني معايا بقولها لك ودي نهايه وبص يا في مرايا وشوف شكله حالي حمره حامرة وتحتي هالك سامرة يا مدمنة شاب وخامر ما ليالي حمره عرفت انا مين لما دعوني الكشار ومساحت كلامنا وكل شيء من المستحيلات اننا نرجع من تلك المار في طريق This is how we are different. How we live our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 المسى لصحاب البالا اضغى وشبل ده طالع اسر حولا دي الباسوم بشاوات دي بتعتمد تعظيم سلام لكبيرنا المسى جايلك يا معلمنا الحق سبح البسومي اسم الواحد ده بيشرفنا القسسانة تهرع بكات يبا شرف كل الناس محمد سبح الباسومة المسى جاي العم الناس الفرحة المنتظرة طمار مرمود التكساوي الفسومي هو عريسنا محمد التكساوي في مسلم احمد التكساوي مسجاي لك يا بحيرة إكبر الدور يا بدي إيراق فيها أسود إشرع البحر إلّا عندي جرام على اقصى مدوبي من المسمى بقى ترى الشاش اللي مبيحبا حمدان جراش انا قلبي بني هو لك هويش ام مصطافى غراش اسمك دا الواحد ومشاه لك محمد مصطافى يا احمد <تصفيق> يا محمد Henna Maham Mahmed Hummosa. Henna the girl is Maria. Maham Mahmed Hummosa. When the boy opens his eyes, he's not لما بيتكلم the money. He's not interested in the money. He's not interested in the في القناة من غراء أصحاب ولا إخوات قليدي الباسومي أبو عوض حرامسة دالباشة الباشاوات كم يدري الباسومي دالب أخواته كل الناس تحلف بحياته هدا كل الدنيا على عاصم عمر طلاته قليدي الباسومي دالجنرال همعرف يا باب تعافعات حمص صغير البسومي من الابطال حمو ولا علام حمو الصغير علم السيا اسمه يرعب ايه مصنع شرع البحر ستبرريا هولا دي البسومي خطها حمر ومي الدنيا دي احمد دكسا وابو رحيم مش يا بال الفراشاره كم كرجل تواصل امريكا حصريا على موقع جي